وَاقتلوهم حيث ثقفتمهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلواكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُّ فَإِذَا